موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم بالله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 كل آمن بالله وكلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير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 فانصرنا على القوم الكافرين